كملة في مقلّ للأس jeweن بمخول على مخول الايام أيها Eh? <laughs> huh? تنين <تصفيق> دوم <تصفيق> a un lavoro che طيب السلام ورحمه الله طب ها تقدر شو خطه تعمل ايه مع الشيخ هاني هتحضر ولا جامب ايه طيب خلاص خير ان شاء الله طيب ماشي على خير Hors! experienceset gutter filtrate Horrohi спорт السلام لما يترجم وللكم نجوم لنبوها معادل فيما يسمع نبي ورحمة الله